Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyat a'amalina. Man yadihillah fela muzill lah, oman yudlil fela haadiya lah. Wa ashhadu an ilaha wahdahu la shariqa Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma ba'd, fa inna asdak al-hadithi kalamullah. Wa khair al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله لازلنا مع الموت وما يكون بعد الموت وها أنا أعيد وأكرر لا بد من ذكر الموت ولا بد من الاستعداد للموت لقوله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات يعني اكثروا من ذكر الموت فالموت ايها الاحبه يهدم كل ما يجده الانسان من لذة في هذه الدنيا يهدم كل شيء والذي يذكر نفسه بين الحين والاخر بمساله الموت لا يمكن للغفلة أن تستولي على قلبه وتجده دائما يجتهد في أمر آخرته فإذا وضع في قبره في تلك الحفرة الضيقة وحلت به الكربات وحلت به الشدائد كانت الصلاة عندها عند رأسه تدفع عنه هذه الشدائد تدفع عنه هذه الكربات وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصلة والصدقه والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيكون محصناً من جميع الجهات فلا يصل إليه شيء من عذاب القبر ويثبته الله عز وجل بالقول الثابت عند المساءلة وعند المحاسبة ومن أنفع أسباب النجاة من عذاب القبر أن يذكر الإنسان نفسه في هذه الدنيا بعذاب القبر أن يحاسب المرء نفسه في هذه الدنيا قبل محاسبة القبر أن يجلس الإنسان على سبيل المثال قبل نومه ساعة يراجع فيها نفسه ويحاسب نفسه على ما ربحه وخسره ولا أريد بذلك ما يكون من خسارة وربح في أمور الدنيا وإنما أريد بذلك ربح الآخرة وخسارة الآخرة يحاسب الإنسان نفسه على ما صدر منه من الأعمال ويقارن بين حسناته وسيئاته قبل أن ينام ويطهر يطهر قلبه من الغل والحقد والحسد اتجاه إخوانه وإذا قال لك أخوك المسلم اعطيني حقي فاعطيه حقه فإن القيام أيها الاحبه قريبه فإن العبد إذا مات فقد قامت قيامته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القيام قريبه إذا قال لك أخوك اعطيني حقي فاعطيه حقه ويكفيك قوله صلى الله عليه وسلم اذا حمل الرجال الجنازه فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني تفرح بما هي مقبله عليهم من نعيم القبر ولكنها ان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين يذهبون بها تصرخ تصرخ وتقول يا ويلها اين يذهبون بها يذهبون بها الى اول منازل الاخره يذهبون بها الى قبر يشتعل على صاحبه نارا نسال الله العافيه عباد الله كلنا ولله الحمد نؤمن بيوم الحساب ونؤمن بعذاب القبر ولكننا في غفله عن الاستعداد لذلك اليوم شغلتنا حطام الدنيا أيها الأحبة وانغمسنا في لذائذها، وصار همنا الوحيد همنا الوحيد شغلنا الوحيد التكاثر في الأموال والأولاد فهيا بنا نستيقظ من غفلتنا أيها الأحبة مثلوا لأنفسكم بالله عليكم مثلوا لأنفسكم أنكم ستجعلون في تلك القبور ستجعلون في تلك الحفرة وبين تلك الحفر فرق شاسع إما روضه من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار فالمؤمن يتنعم في قبره نتيجة عمله في هذه الدنيا نتيجة صلاته في الدنيا نتيجة صيامه في الدنيا نتيجة إنفاقه في سبيل الله في هذه الدنيا يتنعم في قبره ويفسح له في قبره وينور له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة فيفرح عندها أي ما فرح ويزداد غبطة وصرورة وأما الكافر الفاجر نسأل الله العافية فليس لديه من العمل وليس لديه من الإيمان ما يدفع عنه عذاب القبر ليس لديه من الإيمان ما يحميه في تلك اللحظة الحرجة ماذا يصنع؟ يفتح له باب إلى النار أيها الأحبة إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ ويأتيه رجل كما جاء في الحديث يأتيه رجل قبيح الوجه منظره قبيح قبيح الثياب ريحه منتن رائحته كريحة يأتيه فيقول له أبشر بالذي يسوءك أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد هذا هو يومك فيقول هذا الكافر هذا الفاجر في حالة من الارتباك ومن الخوف والهلع يقول من أنت من أنت وجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيرد عليه أنا عملك عملك الخبيث أنا عملك الذي اقترفته، أنا هو ذاك الذي عملته من المعاصي أنا إسقاطك للفرائد أنا ارتكابك للمحرمات أنا إضاعتك للصلاة أنا شربك للخمر أنا قذفك للمحصنات أنا أكلك لأموال الغير أنا شهادتك للزور أنا تتبعك لعورات الناس أنا عملك الخبيث أيها الخبيث أطاردك وألاحقك في كل مكان حتى في قبرك هأنا معك إلى يوم القيامة إخواني وأخواتي أقول لكم ترقبوا أعمالكم في هذه الدنيا قبل فوات الأوان تفكروا فيما يكون بعد الموت نعم فإن في الآخرة لحسرات وعند الصراط تمتاز الصفوف فريق في الجنه وفريق في النار فريق يرتقون الى اعلى العليين وفريق يهبطون الى اسفل الدركات فريق في نعيم دائم وفريق في جحيم لا يطاق فريق في الجنه مع ازواجهم يحبرون وفريق في الجحيم مع الشياطين يحرقون فمع أي الفريقين ستكون يوم القيامة؟ إلى أي الحزبين ستنضم يوم القيامة؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كان السلف رحمة الله عليهم ابعد أبعد الناس عن الدنيا وشهواتها وملذاتها لا يقيمون لها وزنا ولكم في هؤلاء عبرة وعضات وتعاليم فليقرأ الإنسان عن قصص هؤلاء الأخيار كانوا أبعد الناس عن هذه الدنيا يقول الحسن البصري رحمة الله عليه Wallahi napsi biedi. Adrektu akwamen. Kan het het dunia. Ahwanu alayhim mina turabi ladi yemsuna alayh. Kan het het dunia. Bin nisbeti lehom. mina turabi ladi yemsuna alayh. Wat a isha anha. Ma shabi a Joumijn metetaliën Hatta kubit Hatta mat Sallallahu alayhi wa sallam Ma shabih'a min khubz Al-shair a Aisha Radiyallahu anha Mada na koolu Nahnu An haadih niam, Al-lati Bain Aydina Mada na na s'n'a tel Amra Fwaakih Khadrawat Halawiyyat Mأkoolaat Meshroobat Ketkaf tel Ketf والنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير أما نحن فتح الله علينا بركات من السماء والأرض ومع ذلك لا نشكر الله عز وجل ومن شكر الله سبحانه وتعالى أن يقف الإنسان بين الحين والآخر على تلك القبور تذكره الموت أن يقف الإنسان على مسكنه الحقيقي القبر هو دارك دارك الحقيقية لا بد من استيعاب هذه المسألة القبر هو مسكنك مسكن ظاهره التراب إذا نظر إليه الإنسان ماذا يرى التراب وباطنه حسرات وعذاب ظاهره حجار منقوشة وباطنه الدواهي والبلاية القبر هو مسكنك الحقيقي فليستعد كل واحد منا لمسكنه الحقيقي اللهم خفف عنا عذاب القبر وخفف عنا سكرات الموت وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعل قبرنا روضه من رياض الجنة اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موت المسلمين Allahumma arham mawt al muslimin Allahumma agfir lهم warham Wa'afihim wa'afu عنهم Wa'akrim nuzulahum Wa'assi' mudkhalahum Allahumma aghsilhum bil ma'i wa thalj wal barat Wa'naqihim min al khataya Kama yunakka thawbul abyadu min al denas Allahumma abdilhum dara'an khairan min dara'ihim Wa'abdilhum ahla'an khairan min ahlihim Allahumma adkhilhum ul janla' Allahumma adkhil humul jenna. Wa'a'idhum min aadaab al-qabr. Wa'a'idhum min adab al nar Inna ka wali'u thalik wa'alqadiru alayhi. Wa'akhiru dha'wana anilhamdu lillahi rabbi ala'lamin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Waqomu ila salatikum wa